ولا تقربوا مال لم يتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشد وأوف الكيل والميزان بالقصد لا مكلف نفسا إلا وسعها لا مكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فعدلوا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعَدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا كُرْبًا وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَمَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَتَرَّقَ بِكُمْ ولا تتبعوا السغل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون هم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مباركة فاتبعوه وتقوا فاتبعوه وتقوا لعلكم ترحمون أن تقولون إنما أنزل الكتاب على قرائتين من قبلنا وإن كن تقولوا لو أن ما أنزل علينا الكتاب لكم ما أهدا منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب لآيات الله وصدف عنها سَنَجЗИ الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَن آيَاتِنَا أَسْعَدَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ